المدن دي بتقول لو العدو ما غول سيفك هنا مسلول يا كنانة الإسلام يا أمي يا شابة هب الولاد هبه زرعوا في ميدان حبه طرحت سنين أحلام ale sala wa se ale